بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فلازالوا حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات حول القراءه في هذا التفسير المبارك تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والذي نوصي الحقيقة به إخواننا بدراسته وتدريسه ونشره لأن فيه من المعاني الإيمانية ومن القواعد السلفيه ما تحتاج إليها الأمة الآن على اختصاره رحمه الله تعالى في ذلك نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض يقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو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 فَإِذَا جِئْتَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيُّونَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ هَذِهِ أَجَلُّ الشَّهَادَاتِ الصَّابِرَةِ مِنَ الْمَلَكِ الْعَظِيمِ ومن الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإصرابه بالعبودية والاعتراف بانفراضه بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال ونعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه. ولا أو يصل إلى الثناء عليه بما يستحق سبحانه وتعالى أو بما هو عليه او بما هو أهل ان الله تبارك وتعالى أعظم من أن يحيط به أحد علما ولا يحيطون به علما فلا أحد يستطيع أن يصل إلى حقائق صفاته وكنه ذاته حتى يثني عليه بمؤه ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أو من سنائه على ربي أن يقول بعدما يثنى عليه يقول سبحانك لا أحصي سناء عليك لأن الذي يحصي سناء على الله هو الذي يحصي به علما ومن ذا الذي يحصي بالله سبحانه وتعالى علما والحطب به علما سبحانه لا أحد على الاطلاق لا ملك المقرب ولا نبي مرسل الأنبياء بمجموعهم لا يحطون بالله تبارك وتعالى علما ولا المرسلون ولا الملائكة ولا أحد وإنما يثني الأنبياء المرسلون على حسب ما يعلمون عن الله تبارك وتعالى وتسبح الملائكة وتنزه وتقدسه على حسب ما تعلمه ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة ودعي النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة قال فأسجد له سجده ثم يفتح الله تبارك وتعالى علي من أنواع المحامذ التي لم تكن قد فتحت لمن قبل يعني هناك أشياء ستفتح على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لم تفتح له من قبل إذن معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى جليل من ذا الذي يحيط به علما ومعرفة ودراية وإطلاعا على حقائق صفاته سبحانه وتعالى ونعوت جلاله عز وجل ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يجمل فيقول أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو إذن ذهب كتابك أو علمته احد من خلقك أو استأثرت بذي علم الغيب عندك فهناك اسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها وطبعا كل اسم يحوص صفة وكل اسم انما يبين جلالا فيه سبحانه وتعالى وعظمة فيه عز وجل فمن ذا الذي يحيط به فسبحانه سبحانه ولهذا الملائكة يعرفون حق ربهم سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولو سجد الخلق كلهم لربهم سبحانه وتعالى سجدة واحدة منذ أن يولد الواحد إلى أن يموت والله ما وفى الله تبارك وتعالى حقه ولو اثنينا على الله بكل لسان وبكل لغه ولهجه والله ما احصينا شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى بيد انه عز وجل من رحمته بنا ان كثر لنا القليل وقبل منا هذا اللسان الضعيف وإلا فلو كلتنا أن نتني على الله عز وجل بما هو أهله لما استطاع ذلك ولكن ولكن من رحمته عز وجل أنه تجاوز وغفر وأنه سبحانه وتعالى قبل منا فانظروا إلى كلمة الرجل في الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنع الله لمن حمد فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أي ماذا سبب هذه كلمة في جلاله سبحانه وتعالى ولا شيء ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شوف من رحمة الله وأنه يكسر القليل ويرضى باليسير طالما نخرج من قلب رجل صادق صابر فقال صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملك شوف كالبة بسيطة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب المباركة ويدل على ذلك أيضا قول صلى الله عليه وسلم في صحيحي والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان ايه الحمد لله كلمه بسيطه تخرج على اللسان شوفوا كيف كثر الله عز وجل القليل بجودي ورحمة تقول الحمد لله والذي يقول اذا اصبح وإذا امسى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف سبحان الله سبحان الله عز. كلمه قليله كلمه قليله لكن اذا قالها في يومه اذا اصبح مئة مره غُطس عنه الخطايا وان كانت مثل زبد البحر مثل زبد البحر كلمة بسيطة يا عبد الله بن قيس قال بيك وسعادة الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فكل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى فالثماء على الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال ولو ضعف لكن يدفعه توحيد خالص ويدفعه قلب صادق الله تبارك وتعالى يضعف ذلك لعبده ويرفع ذلك فقد تكون الكلمة في يعني نظرك قليلة لكن دفعها إلى ذلك مثلا صدق قلب وإخلاص توحيد فتعظم هذه الكلمة فتأتي في ميزان بما لا تتخيل قد يرى الإنسان من عظمة الله الكون شيئا فتعظم هذه الآيات في قلبي جدا فيقول سبحان الله ما أجلك وما اعظمك بس ولا يدري هناك النبي أخبر الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم على اتصال بهذا والله يطلع رسوله على من يطلع غيره فهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة أيضا لو لم يكن نبي يبلغ هذا الأمر ما صدق الإنسان أن يبتدرها بدعوه ثلاثون ملكا فما تدري ملكا فلا تدري أيضا هذه الكلمة كم ابتدراها من الملائك لأنه هكذا قف يعني إذا كانت الملائكة تبتدر هذه الكلمة وتصل إلى هذا العدد في ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فكذلك إذا أثنيت على الله عز وجل في مقام ودفع إلى هذا اللي ودلحنا بنقوله ونركز عليه دائما يعني لا تنظر إلى الكلمة وحدها كيف نطقت ولكن ننظر إلى الكلمة كيف خرجت ومن الذي دفع إلى الخروج فإن هناك كلمات تعظم بحسب ما يدفعها بحسب ما يدفعها زي كلمة التوحيد كم من قائل لها قد خفت ميزان يبقى احنا لا نقف عند الكلمات لانما نقف عند الكلمات ان كانت نصراء وبما يدفع الى هذه الكلمات وقد يقول الانسان الكل... الكلمة في مقام يذوق من لذة العبودية في هذا المقام ما لم يسبق له تلك اللذة ولا شعوره بتلك اللذة والكلمة واحدة، الكلمة واحدة. يعني وقف كده مثلا أحيانا كده وانت تتجلى لك معاني وانت بتصلي مثلا في التراويح ولا تهجد بالليل في كذا وانت مثلا تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في كده إلى آخره أو أحيانا تعظم عندك في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فتشعر فيها بلذة مثلا ما سبقت لك منذ مئة صلاة واحيانا مثلا في السجود ايضا سبحان ربي الاعلى وتشعر بلذة فيها يعني احيانا تكون الكلمه اخوانا مع كون الناس يشاركون فيها لكن يتفاضلون فيها انما اشتركوا فيها لفظا لكن تفاضلوا فيها ايه تفاضلوا فيها مقاما وتحقيقا وانتم تعلمون أن جميع الخلق جميع الخلق ممن اعتقد هذا الدين انهم يتفاضلون والتفاضل بين كل من انتسب إلى الشريعة إنما تفاضل في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله كل تفاضلنا في هذه الكلمة لأن الدين كله هذه الكلمة معناها الدعوة إليها تحقيق لوازمها والقيام باللزمات وشروطها وأركانها واجتناب نواقب هو ذا الدين هو ذا الدين قلت ابو من اللوازم tabs zak من اللوازم tabs قاود المعروف من اللوازم طيب والشرك البعد عن المواقد tabs البدع من المواقد أي حقه هذا في الدنيا الصراط tabs خص الخلق من اللوازم كل هذا يدور حول كلمات التوحيد لا إله إلا الله فتفاضل الخلق شو بين الأنبياء والمرسلين وبين الصحبة من الخلفاء الراشدين بين أهل بدء وبين أهل واحد وبين بيعة الرضوان وبين من أمن بعد الفتح وبين السابعين وبيننا وبين من يأتي الآخر كل هذا إنما وتفاضل يجري على حسب تحقيق هذا المقام كلمة التفاضل لا إله إلا الله كل الخلف تفاضل في هذا طيب إزاي الكلمة واحدة لا إله إلا الله فدل هذا على أن الكلمة ينظر ولهذا ولهذا لابد أن نفهم النصوص الشرعية الفهم الصحر يتوشع مع هذه القاعدة ولما يأتي في الشرع الكلمة أو يأتي في الشرع تعليق الفضل على كلمة بد أن تعلم أن هذا الفضل إنما معلق على تحقيق هذه الكلمة بجميع أنواع الكمال فيها ولهذا ينبغي عليك أن تفهم حديث الشفاع، حديث صاحب البطاقة فحديث صاحب البطاقة هذا الرجل الذي وضعت ع... له كلماته التوحيد هنا وقد واجهتها في الكفة الأخرى تسعة وتسعون سجلا من الذنوب والمعاصي لابد أن تفهم هذا الحديث فهمك لهذه القاعدة لأنك لو لم تحقق هذه القاعدة التي قلتها لك سأورد عليك إن قلت بظاهر هذا الحديث وأن من قالها ولقي الله سبحانه وتعالى بها, بها فإنها تطيش صحائفه سيئاته مهما بلغت للمثاله مش 99 بس ولو 999 كمان ولو 9000 ولو 90 فإن هذه ستطيش بمقدار هذه الكلمة ولكن سأورد عليك اشكالا مهما جدا لن تجد دفعا له ألا وهو الذين يدخلون النار فيعذبون ثم يخرجون ألم يكونوا قالوها اوعى تقول ما قالوهاش مصيبة لأن هيخرج من النار ازاي هيخرج من النار ازاي يبقى قلب طيب كيف يقولها وهذا يقولها وتطيش صحائف سيئات لن تجد ربا على هذا إلا أن تقول إن هذا قالها في مقام عظمت فيه حتى لم تثبت تلك الصحائف من السيئات أمامها وإن الآخر قالها في مقام لم يقدر الضعف الذي فيها على هذا وإن قدر على تجنبه من الخلود في النار، القدر اللي عنده جنبه من الخلود في النار، وإلا فقد يقولها ويخلد كمان يعني كلها مقامات إخوان قد يقولها ويخلد وقد يقولها ويعذب ويخرج وقد يقولها وتفص حائفه تنظر إلى هذه المقامات من لم يتدبرها اختلط عنده الحابل بالنابل واختلط النصوص عنده ولا يستطيع أن يقولها شيئا هذا مقام قد يقولها ويخلد كما قالها المنافقون الذين قالوها بألف سنسين ولم تنعاقب على ذلك قلوبهم قالها ألف مرض قالها وصلوا وصال قالها وخرزوا للجهد كمان. ولكنهم مخلد في النار في الضرك الأسفل من النار ولن تجد له النصير يبقى قالها وخلد ولا لأه نعم والثاني قالها وخرج أخرج من النار كما جاء في صحيح الحديث أبا سعيد الخدري أخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبه مثقاله يبقى الأول من قاله يبقى قالها وخرج بعدما عد والثالث قالها وطاشط صحائف وسيئتي زي حديث صحيح يبقى من الجناية أن تعتبر أن نصوصك كلها حديث صاحب البطاقة، وأن الفقه كله انما يخرج من حديث صاحب البطاقة، فلا بد أن تعلم أن حديث صاحب البطاقة حديث له مقام مقام خاص، لا بد أن لا بد أن تحقق هذا المقام تحقيقا يتمشى مع سائر النصوص، وهو أنه قالها أن هذا الرجل قالها. في مقام يقبل منه هذا كأم, كأم تعظم هذه الكلمة في قلبه بعدما اقترفت تلك السيئات أن تعظم هذه الكلمة في قلبه عظمت فيه فأراد العمل ولكنه مات قبل أن يعمل. وحده لكن تعني بتتخرف تبدأ افتراض هل ورد بهذا النص نقول نعم ورد به نصوص لا بهذا نقول نقوله بمثله, بمثله فإن السنة أثبتت هذا أن الرجل قد يقولها قبل أن يغرغر فتقبل منه ويكون من المقبولين إن شاء الله ولهذا لو طرحنا سؤالا على كل طالب علم وقلنا له ما تقول في فرعون بلاش في رجل فرعون إذا قال ما تقول في فرعون لو كان قد قال هذه الكلمة لا إله إلا الله قبل أن يعين الهلاك قاله على شط البحر قبل ما ينزل نظر إلى الآية فوجد موسى قد انفلق له البحر وخاضه قومه فقال سبحان الله يحقى لهذا لا يمكن لا إله إلا الله ما رأيكم هل يقال له الآل أنا قد عفيت أبدا تقبل باتفاق طيب في ومات هل في الاخره أو هذا حسبه هو ذا الدين عنده ومات هذا الغلام الذي ظهره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فقال كلمات التوحيد ثم مات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه <تصفيق> الذي أنقضه بي من الموت يبقى لابد أن تحمل هذا الحديث على مقام يتناسب معك وإلا فليس الظاهر هنا هو المراد المتعين فتقول بظاهر الحديث وان من قال لا اله الا الله خلاص تطيش صحائفه سيئتي لاننا سنرد عليك اشكنا ألا وهو من دخل النار فعذب ثم خرجت فانه يقولها ومن دخل النار قد قلا وخلد فكيف يستقيم هذا الامر وليس عندنا من ظاهر النص إلا أنه قالها فطاشت الصحائف حتى هذا النص ليس فيه من أعمال القلوب إشارة لأنه ليس هناك عمل قلبي إلا أيضا أن تفترضه تأويلا فتقول أكيد من هذا الرجل قال مع كلمات التوحيد أو كان عنده مع كلمات التوحيد عمل القلب أو أصف عمل القلب ولا مستحيل برضه عندك يدخل الجنة بلا إله الله بلا أصف عمل القلب نقول لك كيف تأولت أصف عمل القلب وليس في المصف إشارات إليه بل هو اللفظ فقط بلا لك عندنا حس إيه هي؟ لا إله إلا الله فهذه الألفاظ في الشريعة لابد أن تم فهما صحيحا وهذه المقامات العظيمة لابد أن نعيها وأن يكون تأويلنا للنصوص على وفقها وحينئذ لا تتضارب نصوص إن شاء الله ولا تتعارض فهوم لأن القائدة واحدة لأن القائدة واحد فهنا قال رحمه الله تعالى أو يصلوا إلى الثناء عليه يعني إلى الثناء عليه بما وآه وإلى فناش من يسمع الله سبحانه وتعالى معا. والعبادات الشرعيه والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه بل هو في غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعجل نأخذه من قوليه على قائما بالقسط نعم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فتوحيد الله وزينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها وأوضحها وقد أقام الله يعني شها بن هوي بس بقى ما تعوش بقى تصلح صلح بها من فاش وهو <تصفيق> وهو اعظم الحقائق واوضحها ليه؟ وأوضحه. فهو العظف على الحقائق والعظف على اعظم على اعظم وهو اعظم الحقائقي واوضحها يعني, بيع... يعني احنا نعدي طول ما انت بتعدي بس لا تقف وتراجع من فاش <تصفيق> وقد أقام الله على ذلك من البرائن والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعدده تمام يقول توحيد الله سبحانه وتعالى ودين وجزاء قد ثبت ثبوت لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها وعليه ترسبت مسألة العض بالجه على هذه العبار فما تعلق بالتوحيد أو المعلوم من الدين بالضرورة إذا كان الإنسان يعيش في بيئٍ يمكن رفع الجهل فيها لو اراد فإنه لا يعرض. أعد ثاني فإن كان يعيش في بيئة فيما تعلق بالتوحيد والمعلومة من الدين بالضرورة في بيئة يمكن أن يرفع فيها الجهل لو اراد يعني في بيئة يستطيع رفع الجهل فيها فمات على هذا الجهل ولم يرفعه فإنه لا يعذر، لأنه معرض مفرد أما إذا كان في بيئة لا يمكن رفع الجهل فيها فإنه تجري عليه احكام الدنيا على ظهره ثم يوم القيامه ماله إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى واحد الآن يعيش بين المسلمين عندهم كتاب عندهم سنه عندهم علماء واعد ينذر ويذبح ويطوب ومدد يا بدوي وكذا الى ان ما هذه البيئه بيئه المسلمين اللي عندهم كتاب وسنه وعلماء وي وي وي لاخره يمكن رفع الجهل ايه ولا لا طيب ليه ما رفع جهلك ليه ما رفع جهلا في الدنيا في جميع أمورها يرفع جهلا ويسال أهل الخبرة والدراية ولا تراهم غفلت أبدا في شيء من هذا أعرض وقال تعالى من أظلوا من ذكر بيات ربه ثم أعرض عنه والذين كفروا عما انذروا معرضون والذي نفس بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا مصريين ثم لم يؤمن بالذي تبي إلا كان مقال ما أنت عندك في أنت عندك ذئب يمكن أن ترفع الجهة فيها طيب لماذا لم ترفع الجهة إلها فارفع الجهة لكنه لم يرفع الجهة وقصر مع وجود القرآن الدال كله الله أحد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأن المسير لا فلا تدع الله أحدا فصل لربك وانحر إلى غير ذلك فالأمر واضح فهذا الرجل مقصر هذا الرجل مفرط، ولو أعذر من يعيش في بيئة العلماء وفي بيئة الكتاب والسنة إذا أعرض لما بقي أحد يؤاخذ فضلاً بقى عن أن يسمع ما يخالفه ما هو عليه ثم يعيش في شبهات قومه ده بيقولوا إن النذر حرام شرك ده بيقولوا إن الذبش شرك شوف الشوية تعالى الصغيرة طلعين النهاردة يقولوا يعني كمان عرف ثم رد عليه بسفاهة وجهالة بما لا ينبغي الرد مش بيقولوا النذر حرام مع أن النبي قال لا بأس بالنذر الأموات لا ده بيقوله النظر حرام وبيقول الذبحه حرام ويالقوا لا يصدروا على أولاد يومين تعلموا فيهم دول ولا تربوا فيهم وهل هذه اصلا مما تردوا بها الأقوال مما يرد بها الأقوال كما كان الأوائل ان وجدنا أبا أنا على أمه وإنا على أثرهم تبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فأت بآبئنا إن كنتم صادقين فكلها ليست أقوال تواجه بها الحجج فهؤلاء لا يعذرون إذا من الذي يعذر؟ الذي يعذر هو الذي عشه في البيئات لا اللي يمكن رفع الجهل فيه فالنشأ في البدية ما يسمع شيء خاص وظل على هذا حتى مات لا يسمع إسلام ولا محمد رسول الله سلام ولا القرآن ولا سنة إلى أن مات فهذا في الدنيا ننجري عليه أحكام الدنيا كافر ونجري عليه الأحكام لا يتفهم المقابل المسلمين ولا نصلي عليه ولا ندعو له وكذا ثم في الاخره أقوى الباع عندها العلم انه أنه يمتحن يوم القيام طيب سمع عن الإسان في بيئاته صلوصوك ولم يسمع عن حج وزكاه حتى ما كل اللي يعرفه الشهادة وصلوا إلى شهادة وصلوا إلى ولا يسمع قبل ولا عند أحد أسمعه ولا يرفع له الجهد في هذا فهذا لا يؤخذ ومثال حديث حديثة الوارثة الصحيح يأتي على الناس في زمان لا يدرى فيه ما صلاط ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء ما يدرى ما يدري الناس عن هذا شيء فيقول الرجل لا إله الله أو الله كلمة أدرك عليها آباء فقاله قال هذه الكلمة فقال قطيلة فما تنفعه هذه الكلمة إيه إيه تنفعه فيه فين صلو فين صوم وفين زكوا فين, فين, فين حج فين شراء الإسلام ايه يعني هذه الكلمه لم تنفع وكانه خلي بالك خلي بالك من المتقرر عندهم ان الكلمه بلا القيام ب من العمل لا تنفع لكن لم يحسن صله توصيف الحال ان لا تنفع في هذا فقال فما تنفعه فقال له حذيفه بل تنفعه بل تنفعه بل تنفعه هذا ينتفع بالكلمه ولا لا ينتفع طيب كيف ينتفع وما صلى ولا صام لانه لا يدري اصلا ما صلاه ولا صيام ولا زكاه ما يدري اصلا ما, ما يدري ولا سمع ولا عرف ولا عنده من يرفع هذا ما عنده شيء ما يدري اذا لن يؤخر يؤاخذ بما يدري فما الذي يدريه عن الاسلام كلمه التوحيد اتى بها والله فرط اتى به اذن أتبه بل تنفعهم بل تنفعهم انت باتم اخواني يبقى هذه مقامات ما فيها تعارض نصوص ولا فيها علي الأعناق ولا اخذ هذا النصح احطب باب ثاني ولا اجيب هذا النصح احطب باب لا هذه النصوص يبقى اذن هذه الكلمه هنا عظمه ودي اضيفة يا القائدة اللي احنا ذكرناها من قبل كلمة التوحيد لها ايه مقامات مقام يقولها ويخلد. مقام يقولها ويعذب ثم يخرج مقام يقولها ولا يعذب بل تغفر له خطايات يبدأ مسألة العذر بالجاه ومساله العمل من هذا الدين هل ينفع صاحبه هذه الكلمة تركوه العملي فلا يعمل خط هذا بيان أيضا لتحقيق الألفاظ أو مقامات الألفاظ الشرعية التي أتت بها الشريعة وأنها لا قائلها أو قائلها فيها على قدر ما حقق من شروط وضعها الشارع فيها وانتفى عنده موانع تخالف فلابد في هذه الكلمات والمصرحات والأمور من توافر الشروط وانتفاء الاه وانتفاء الموال. واضح إخوان الكلام ده ولا مش واضح؟ نعم. وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إخفاؤه وعده وفي هذه الآية فضيلة العلم وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء.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 وان الخلق تبع لهم وانهم هم الائمه المتبوعون وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانه ما لا يقادر قدره الله اكبر في فضل العلم والعلماء ويكفى الله تبارك وتعالى قرن شهادتهم بشهادته على اعظم مشهود فاعظم شهيد والله واعظم مشهود عليه وكلمات التوحيد وقد قرن الله تبارك وتعالى شهادة العلماء بشهادته قال شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم وأولو العلم فأولو العلم ممن استشهدهم الله طب الله يستشهد بالفاسق الفاجر الكافر او لا يستشهد لا يجوز أفضل نحن كبشر أن نستشهد بهذا الفاسق إن جاءكم فاسق بلمين فتبين الفاسق لا تقبل شهادة ترد شهادته الكاذب لا تؤخذ شهادته الفاسق يتوقف شهادته الكاذب معلوم الكاذب على ترد شهادته الثقة تقبل شهادته فالناس الثلاثات من تقبل شهادته وهو الثقة الساب تقبل شهادته لكن طبعا على شرطها في الشرع في ما يقبل الشرع شهادة الرجل مع يمينه، فيما ما يقبل الشرع فيه شهادة الرجلين، فيما يقبل الشرع فيه شهادة الرجل ولا فيما في ما يقبل الشرع فيه شهادة المرأة الوحده، فيما يقبل الشرع فيه شهادة الأربعة أربعة رجال عدول يعني على حد، وإلا ما يصير مثلا في الزينة شهادة الثقة العدل الطقي النقي الخليفة الرجل حد في الزينة لأن هذه أحكام لكن قوبيا شهادته. قبلت شهادته بشرطها هذا خبر الثقه هذا مقبول فيقبل خبره فيما يرويه سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غير النبي صلى الله عليه وسلم طالما انه ثقه ثابته وفي من ترد شهادته باطلاق وهو الكذاب والكافر وفيه من يتوقف في شهادتي واول فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي فتبثوا هذه يتوقف فيها هذه يتوقف فيها لما ننظر لكن الصفي الثبت هذه تؤخذ الكافر الكذاب هذه ترد ولذا لما يجيء العلم يقولون بأن رواية الكافر يقول رواية الكافر هذه إيه هذه لا تقبل لكن يصش تحمله أما أداؤه سلا يكون إلا بالإسلام لما التحمل ماشي ودلله على ذلك بحديث جبيل بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بأطور تحمله وكان مشركا رواه هو مسلم يبقى نقبل رواية لأن حال الرواية كان إيه كان مسلما حال الرواية كان مسلما أما حال التحمل كان كذيرا نعم يخبر تعالى ان الدين عند الله الاسلام اي الدين الذي لا دين له سواه ولا مقبول غيره هو الإسلام وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على السنه رسله وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاطرين. نعم هذا هو الإسلام. الانقياد الله وحده ظاهرا وباطلا بمشروع الاستناد الرسول. طيب ألا يستضرك هنا على الشيخ أو يوجه للشيخ هنا استشكال؟ وهو أن الإسلام معروف إنه الانقياد الظاهري والنم الإيمان هو الانقياد الباطني. فهنا الشيخ فكر قال وهو الانقياد الله وحده ظاهرا وباطنا لماذا أدخل باطنا هنا؟ ان الإسلام معروف والانقياد الظاهر وليس صلاة أحسن لأنه هنا أفرز الإسلام فإذا الإسلام دخل فيه الإيه؟ الإيمان فإن الدين عند الله إسلام الإسلام يعني الإسلام والإيمان والإحسان جميع المرات لهذا هنا الانقياد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والاستسلام له بالطاعه والبراءة من الشرك واهله فيدخل فيه الانقياد ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا يبقى الإسلام وحده يدخل في الإسلام والإيمان وحده يدخل في الإسلام والإيمان والإسلام ظاهر وباطن إذن دل هذا دل هذا على أنه لا يقبل الله عز وجل ظاهرا لا باطن له ولا يقبل الله عزوجل باطيناً لا ظاهرة معه لا بد من ظاهر معه باطن ولا بد من باطن معه ظاهر لأنه لا بد من تحقيق أصل الإيمان والإسلام لازم لا بد من تحقيق أصل الإيمان وأصل الإسلام يبقى معك أصل إيمان وأصل إيه أصل إيمان وأصل الإسلام إنفعش الظاهر لا باطن معه ولا باطن لا ظاهرة معه مستحيل لان الظاهر لا باطن معه هذا مستحيل يكون موجود في الظاهر في باطن لا معه ولا باطن لا باطن معه هذا مستحيل لا بد من اصل ايماني واصل اسلامي لان احدهما يدخل فيه في الاخرين انت نفرق الخذ ظاهر وباطن لما بيجتمعوا نقول اسلم وامن ماشي بظاهر وباطن انما لما قلت انت مسلم ما يكفي الاسلام وتقصد بذلك أنه لا ايمان معه أو تقول يكفي الإيمان وتقصد, وتقصد بذلك أنه لا اسلام معه لا بودي إسلام مع لا بودي من مع إسلام ايه يا شريف انت تعبان شايفك تعبان من ساعتها في حاجة أوه؟ قول زمان يعضوه الحمد لله يعني مش هاي خلف قول يعضوه الحمد لله والله ما يعضوه هذا ها. اه بس الكلام احنا كلامنا ما يخدش بلد منه كلامنا هو هل الظاهر يقول هذا؟ ولا احنا احتاجنا انه اول هذا؟ دي النصوص ما ده احنا بنقول ما هو ده اللي احنا بنقول لان احنا بنرد على اللي بيقول احنا على اللي مش مش لازم أعمال فاحنا منين مش لازم برضو اعمال القلوب لان احنا هنثبت اعمال في النص واخد بالك وهو يثبت لنا اعمال القلوب منين برضه بالنص الثاني مش ده يبقى اشتركنا يبقى متأ... لا هذا الحديث حجه معك وتحرم الاخر منه بل الظاهر فيك اللوف. هتقول لا ده في اصعى خاطر ان احنا زي ما قلنا بقى دلوقت لابد من ظاهر معه كذا ولابد من باطن معه كذا تمام؟ نفس المسألة ايضا في عمل ايه الجوار لك احنا متقولوا اينا مفيش اصعى عمل جوارح لا نتعثر لكن نقول قالها في مقام في مقام لا يحاسب فيه ولا يجازع عمل جوارها زي ايه؟ زي بل تنفعهم بل تنفعهم بل تنفعهم صح ولا اه مش ده رجل قال لا اله الله وهيات يوم القامة إن شاء الله على حسب تحقيقه لا إله إلا الله موفور العمل والجزاء صح هذا موجود هتقول طبعا كان معاه سيئات منين سيئات معه دين ومعه قتل ومعه ربه ومعه كل حاجة إيه يعني لكن التحقيق هذه الكلمة إنما غفر له الله تبارك وتعالى بتحقيقه إما لأنه هو ما عندش اللهية إما إنه قالها عنده هي وغيرها والصلاة والصوم والذكى وكذا لكن قال في مقاد لم يتعه عمله خلاص ما جن؟ وهذا لحم ما نقول؟ فالشاهد من هذا إذا بأن قاعدة العموم والخصوص النسبي في الإسلام والإيمان قاعدة تقول لا بد من تحقيق أصل الإيمان وأصل الإسلام. لدليل ذلك أنه إذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر. وإذا اجتمع افترق في المعنى فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطنين يبقى لابد من أصل الإسلام ولابد من أصل الإسلام نعم فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على السنه رسله نعم ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وَإِنَّمَا اختَلَفُوا فانحرفوا عنه عَيْنَادًا وَبَغْيًا طيب أهل الكتاب دول ما عندهم تشبوات يا أخوان مش عندهم طب يا رأيكم تنفعهم ليه ما تنفعهم القرآن طيبوا ما يقرؤون القرآن السنة هم ما يعرفون عن السنة الأخلاق العامة هايولك احنا عندنا أحسن منها النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم احنا ما زال عيسى نبياً بل هو إله وبل هو ابن الله، فالاعتبارنا مطلق الشبهات في بيئات يزول فيها العلم يزول فيها الجهل يبقى لن يبقى أحد على وجه الأرض يعني اعتبارنا وجود بس الشبهات كافية وجود الشبهات كافية طيب هؤلاء عندهم شبهات واليهود عندهم شبهات وكل أحد على وجه الأرض وعبد الشيطان عندهم شبهات والقد يعني والبهية كل دول عندهم شبهات والروافض عندهم شبهات وليهذا كل واحد من دول بيادين بدينه الذي لا يقبله سواه وان كل من عداه على باطل وان شره الا هو الا هو لا دليل كذب بدليل كذب ولا اي فرقه من فرقه الا عند هذا الاصل ولا اي جماعه من الجماعات الا عندها اصل ما تعتقده انه الصواب وما عداه باطل ولا تشوف كل جماعه تقول احنا جماعه الام الأم ومن عدانا ندعوه إلى السوبة الله تبارك وتعالى والدخول عندنا يبقى كل واحد ماشي بالشبهات كل واحد يعتقد لكن في واحد الحمد لله يعتقد الحق بدليل ثم يورد الشبهات ويرد عليه يعني أنا مثلاً دلوقتي نعرسون الجماعة في القدر عارف مين اللي في القدر خلف فيه مثلاً في طائفة كذا وطائفة كذا طب السبب لو بكذا وكذا وكذا طب الرد عليه في كذا كذا وكذا لكن الثانيين ياتي بالشبهة ويقول لأتباعه لا تسمع لحبة الآخر لا تسمع له ده عنده ضلال ده عنده انحرار ده رايح النار رايح النار اوعى تسمع اوعى تسمع اوعى تسمع حرام او تسمع حرام ليه خائف انما انت تتفترض ويا لكل جماعة ايه تعمل سياج على من عنده وتعمل سياج على علمائيا ترح تحضر لفلان اوعى تحضر لفلان ده فانت بتعرفوش ده ده رجل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وحرمه التلقوتة لو أو مش عارف ايه وابتاعه وما عندوش, وما عندوش وكذاب ومش مفتري ده مش عارف ايه شايف فلان لما وهكذا طيب ما تسمع طيب ما تطرح الادلة معا خلاص ذلك صراحة انت اجابتهم وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي تمام ثم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عرفوه حق المعرفه نعم ولكن الحسد والبغي والكفر بايات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب اي فلينتظروا ذلك فانه آت. وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون نعم <نحن> طيب <نحن> <نحن> <نحن> <نحن> <نحن> <نحن> <تصفيق>